لَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ فَكُنْنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَتَفَهَّمَاهَا سُلَيْمَانُ بِكُلِّنْ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا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 وليس ليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يظهر